فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدين دنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قومين ويفرقون لو يجدون ملجأ نوم غارات نوم الدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من مزوك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا يعطوا منها إذاهم يسخطون وَلَوْنَهُمْ رَضُو مَا وقالوا حسب الله وقالوا حسب الله وسيُجتِن الله من فضله ورسوله إن إلى الله را الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين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 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنُ قُلُوا اذنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ ما تُلِلَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قُبْلٍ وَالَّذِينَ يُذُنَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ لِي يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَن يَضُرُّوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَيْنَ